أما بعد أن يرغت الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل مبدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن غزوة بدر وما كان فيها من عظاة ودروس وعبرة تستفيد منها الأمة في كل زمان وفي كل مكان ويذكر الشيخ الخضري رحمه الله بعد غزوة بدر يذكر بعدها غزوة بني قينقاع ثم يذكر غزوة السويق ويذكر بعدها صلاة العيد وزواج علي بفاطمة وينتقل إلى السنة الثالثة وقتل كعب بن الأشرف وغزوة غطفان ثم غزوة لحران وبعد ذلك يتكلم عن غزوة أحد وجرت عادة كتاب السير من المتاخرين أن يذكروا أحد بعد بدر مباشرة دون ذكر ما ذكر الشيخ الخضري وإن كان لما ذكره من أهمية عظيمة في مسألة غزوة بن القينقاع والسويق وما تلاها من بعوث وسرايا للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فنقول سنجعل هذا الجزء قراءة يعني تقرأ هذا الجزء ونتدرسه إن شاء الله تبارك تعالى إن كان فيه بقيه حتى نستطيع الوفاء بالدروس والعذات والعبر التي في غزوة أحد طبعا ما نتركه يعني لا نتركه لأنه ليس بمقرر لا هو للقراءة لكن هي نقاط في غاية الأهمية أو نقاط مهمة لكننا يعني نمر عليها مرور الكرام حتى نستفيد بالوقت في أكبر قدر ممكن أو نستفيد بأكبر قدر ممكن من الوقت لي يعني للأحداث العظام التي يستطيع طالب العلم أن يستفيد منها في حياته وأن يفيد الناس في دعوته فكان هناك بعد غزوة بدر كان غزوة بن سليم وغزوة بن قينقاع والسويق وغزوة, وغزوة ذي أمر وبحران ثم أحد ثم أحد فسنتكلم اليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتلانه عن غزوة أحد وما فيها من دروس وعظات وعبر وسنتناول الغزوة من كتاب نور اليقين ومن غيره من الكتب التي جمعت الغزوة وتكلمت فيها وجاءت بدروس وعظات وعبراء لهذه الغزوة المباركة غزوة أحد كانت غزوة أحد يوم السبت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وسبب هذه الغزوة إرادة المشركين أن يأخذوا بثأرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قتلوا أهليهم وذويهم في بدر ذلك أن أبا سفيان ابن حرب لما رجع بالعير جمع كفار قريش وجمع كبراءهم ونادى فيهم يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم في أهليكم وقتل خياركم فأعينون بهذا المال على حربه فأجابوا لذلك وكانت ألف بعير وكان من المال خمسين ألف دينار حتى تعلموا كيف يفكر أهل الكفر لما رأوا أنهم قد هزموا في معركة جمعوا كل ما عندهم من المال كل ما عندهم من المال وجعلوا هذا المال في خدمة حرب الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وهذا شأن الكفار في كل زمان وفي كل مكان جمعوا من أموالهم للحرب وللصد عن سبيل الله لكن الله عز وجل يخزيهم في كل زمان وفي كل مكان فقال إن محمد قد وتركم وقتل خياركم حتى يستثير فيهم الحمية وأعطوه هذا المال حتى يتمكن بهذا المال فالمال عصب الحياة قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والمال عصب الحياة ففي حالة الحرب بالمال تستطيع شراء السلاح وتدفع عجرة الرجال وتطعمهم وتكسيهم وتخلف الغزاف في بيوتهم فكل ذلك بسبب المال فصاروا يجمعون الجموع للنبي صلى الله عليه وسلم واستنفروا حلفاءهم من الأحابيش والقبائل المنتشرة حول مكة وخرجوا من مكة يوم الخميس من شهر شوال وخرجوا معهم الضعن الضعن اللي هم النساء خرجوا بنسائهم وخرجوا يلتمسون إلى الحفيظة حتى لا يفروا حتى لا يفر فكل رجل أخذ معه من نساء أهله ومن نساء بيته عدد حتى لا يفر لأنه إذا أراد أن يفر تذكر أن معه إيه؟ نسوه وأن معه من محارمه أو من نسائه ما يجعله يستمت حتى أو يقاتل حتى الموت فخرجوا بثلاثة آلاف مقاتل وهذا العدد كان عدد كبير بالنسبة لعدد الجنود في المدينة ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم أنهم كانوا ألفا ثم انزحب منهم ثلاثمائة مع عبد الله بن أبي بن سلون رأس المنافقين فبقي سبعمائة يقاتلون ثلاثة آلاف وكان العباس بن عبد المطلب يقيم في مكة في هذا الوقت فكتب كتابا وأعطاه لرجل من غفار وأمره أن يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بما تصنع قريش وبما أعدت له وبما أعدت له فلما وصل هذا الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكتاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أن يقرأ عليه هذا الكتاب وما ورد فيه فقرأه وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس وأنتم تعلمون أن المدينة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أو يحوطه اليهود وكان معه المنافقون فالأعداء عدو في الداخل وعدو في الخارج فلما وصلت هذه المقولة وأن قريشا قد جهزت العدة والعتاد لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم في حرب هي حرب الاستئصال أو هي حرب النهاية مع محمد صلى الله عليه وسلم أرجف المرجفون في المدينة من المنافقين وأيضا ساعدهم على ذلك اليهود الذين أرادوا أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين أجمعين ووصل المشركون إلى منطقة تسمى بعينين جبل وهو ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي في مقابل المدينة يعني هذا الجبل جبل عينين هذا يعني كان مقابل المدينة وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة, ليلة الجمعة عليها السلاح وجوه الأوس الخزرج، والهم وجهاء الأوس الخزرج، باتوا يحملون السلاح، يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمون ثغور المدينة، ويحمون ثغور المدينة، وقاموا على باب المسجد حماية بالسلاح خوفا من بيات المشركين وحرسة المدينة في هذه الليلة حتى أصبح، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة رؤيا، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم إني والله قد رأيت خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصين فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال رأيت في رؤياي أني هزست سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرة، والله وبقراً والله خير. فإذا هم المؤمنون القتلى يوم أحد، فإذا هم المؤمنون القتلة يوم أحد. وبعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، وعلم بأن المشركين قد وصلوا إلى جبل عينين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع شيئا إلا بمشورة أصحابه، وهو الذي علمهم ذلك ممثلا أمر الله عز وجل وأمر مشورة بينه. فقال لهم إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذرية في الأطام الأطام اللي هي قمم الجبال فإن أقاموا أقاموا بشر مقام يعني المشركين لو أقاموا في المدينة أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم ورموا من فوق الصياس والأطام وكان هذا هو الرأي ورأي الأكابر من المواجرين والأنصار هذه الخطة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه تسمى الآن في الحرب التكتيكية الآن بحرب الشوارع حرب الشوارع فكانت خطة رشد من النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة مسلحون ومعهم من السلاح الشيء الكثير وبيوتهم ودورهم معهم وهؤلاء غرباء لا يعرفون المدينة ولا يعرفون الشوارع ولا الأزق ولا الأزق فاستطيع أهل المدينة عمل أكمنة لهؤلاء يقعوا فيه فكانت هذه إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا المشركين يدخلوا على المدينة فإذا ما دخلوا على المدينة أغلقوا عليهم من كل ناحية وبدأت حرب الشوارع من رميهم بالنبال وقذفهم بالحجرة وما شابها حتى يقتلوا في شوارع المدينة وكان هذا الرأي ليس رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحده بل كان رأي أكابر المهاجرين والأنصار وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين رأى رأي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الخروج. مش رأى إنه موافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يخاف من اللي كان يخاف من الخروج. فقال جماعة من شباب المسلمين ودائما الشباب أصحاب حمية والشباب عندهم الح الحمية وعندهم يعني القوة والفتوى والحرص على فعل أمور قد تكون فيها هلكتهم. فقالوا يا رسول الله نحن لم نشهد بدرا ونريد الشهادة في سبيل الله ونحب لقاء العدو. ولا بد أن نخرج لهم. أخرج بنا يا رسول الله إلى أعدائنا. فقالوا يا رسول الله إن أعدائنا لو رأي لو رأونا نفعل ذلك. يعني إحنا في المدينة. علم أننا قد جبنا ونحن والله ما جبنا. لا بد أن نقاتلهم ولا بد أن نلقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من إلحائهم ما هو يكره. فلما أبوا ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس. فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد. ففرحوا بالشخص إلى عدوهم وعلموا أنهم سيلواقون عدوهم وكره ذلك المخرج آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في هذا اليوم مرة, يعني مرة أخرى والتقى بأصحابه وقد حشدوا وحضر أهل العوالي من المدينة وقد رفع النساء في الآطام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأسيد بن حضير وقال للناس استكر للشباب استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر يكرهه فردوا الأمر إليه فخرج إلى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس النبي صلى الله عليه يتحدثون فقالوا يا رسول الله إن قد أكرهناك على أمر وإن يا رسول الله رددنا الأمر لك يعني افعل ما ترى فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أو ما ينبغي للنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وصار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة ألف من أصحابه فلما وصلوا إلى منطقة تسمى الشوط دعت على هذه المنطقة على بعد من المدينة بين مكة بين المدينة وأحد هذه مسافة يعني غير بعيدة لما خرجوا إلى هذه المنطقة فإذا بعبد الله بن أبي بن زلول رأس المنافقين ومعه المنافقون ومن اغتر بكلام المنافقين يعودون وينعزلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قرابة سلاثمائة كانوا قرابة سلاثمائة وأخذ يقول لهم أطاعهم وعصاني أطاعه وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلون سبب بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كاد أن يتوج ملك أو أمير على قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوج ولم يكن أميرا له فهو كان يشعر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه, أخذ منه الملك والسيادة والريادة وأخطأ في ذلك الفهم فهو قد آتاه الله عز وجل ما هو أفضل من الملك وهو النبوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه فكان يقول أطاعه معصاني على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ها هنا أيها الناس فرجع من اتبعه من قومه ومن وافقهم على ذلك الرأي وفي الطريق استعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بدأ يستعرض الجيش لإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى وكان قد خرج الرجال وبعض الغلمان الذين نطاقت لهم بالجهاد ف. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فوجدهم يحبون الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى لكنهم لا يصلحون للجهاد فرد النبي صلى الله عليه وسلم من رد منهم لصغره وكان ممن رده النبي صلى الله عليه وسلم سمر ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه ورافع ابن خديج لكنهما أبوا أن يعود إلى المدينة مرة أخرى حتى يقاتل في سبيل الله ويلقى أعداء, أعداء الله تبارك وتعالى فقالوا يا رسول الله إن رافعا رام رام جيد حتى ولو كان صغير لكنه إيه رام جيد فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلح فقالوا يا رسول الله إن رافع إذا يعني بارز سمره غلبه فتصارع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فابقاه النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه كليهما كليهم صلى الله عليه وسلم ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثر فقال أبو خيثمه رضي الله عنه أنا يا رسول الله فسلك بهم من مكان يقال له حرد بني حارثة وحرد بني حارثة يعني مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على حائط لرجل من المنافقين يقال له مربع ابن قيذي وكان رجلا منافقا فلما مر على حائط هذا الرجل تعرفون الحائط والبستان حتى يمر ربي صلى الله عليه وسلم أن أن يمر من قلب هذا البستان وكان هذا الرجل ضرير أعمى فأراد أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ذلك الرجل وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت رسول الله فإنني لا أحل لك أن تدخل حائط، فابتدره القوم هم أن يقتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه أعمى البصر أعمى البصير دعوه فإنه أعمى البصر أعمى البصير طبعا مرور النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة أعظم من مصلحة مرور على الحائط، ثم إن مرور الصحابة رضي الله عنهم من الحائط لن يطلف له إيه الحائط. لكنه تعنت وعلم أن في ذلك سيكون يعني مدعاه لأن يعود نبي صلى الله عليه وسلم سيل أخرى فينكشف أمره فيلاحقه المشركون فتكن بذلك نهايته ومع ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في جانب الوادي وجعل ظهره صلى الله عليه وسلم إلى أحد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن القتال حتى يأمره فلما أصبح يوم السفت تعبأ للقتال وهو صلى الله عليه وسلم في سبعمائة من أصحابه واستعمل جماعة من الرماه وجعل عليهم عبد الله وجعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وجعلهم على الجبل على رأس الجبل وكانوا خمسين رامين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا من على هذا الجبل حتى ولو قال حتى لو رأيتم الطيراء تتخطفنا يعني لا تنزلوا من هذا الجبل ولا تبرحوا أماكنكم حتى آذن لكم وكانت هذه خطة رشد فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمى طبعا أنا كان نفسي البروجيكتور كنت شغال كنت أوضحه لك على الرسم النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه احتموا في بطن الوادي في بطن الوادي والرماه من أعلى فمن جاء من جاء من المشركين الذي يصطد من أعلى من الرماه فلا يستطيع أحد من المشركين أن يلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لأنه هو طريق إيه؟ طريق واحد فحاول المشركون في هذه اللحظات كما سنبين يعني حاول الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما استطاعوا لأن الرماء النبال كانت تصلوا من كل مكان فكانوا لا يستطيعون المرور لا يستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه خطة رجل ولما ابتدأت المعركة وعادت العرب في القتال أن يدعو للمبارزة يخرج لنا مبارز من كلا الفريقين فدعى طلحة ابن أبي طلحة وكان أحد حملت لواء الكفار في ذلك الوقت إلى المبارزة فخرج إليه الحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه فذهب عليه الزبير وثبة واحدة فألقاه على الأرض ثم ذبحه بسكين يعني هي بس قفزة واحدة بس قابوا ذبحوا ذبح النعاج فقال وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام ثم التحم الجيشان وحمي الوطيس وتعانقت السيوف وحملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاثة مرات أو ثلاث مرات فينضحهم الرجال بالنبال فيعودون مرة أخرى فينكسون على كل كلما أرادوا أن يحملوا لأن الكثرة تغلب الشجاعة ثلاثة ألاف مقابل سبعمائة فإذا مندفع عليهم جميعا لعلهم يطرؤونهم بأقدام الخيل، ومع ذلك كلما أرادوا أن يفعلوا هذه الفعلة والاندفاع حتى يسحقوا هذا الجيش المقابل رماهم الرجال بالنبال فتعودوا الخياله مرة أخرى على أعقابها وأبلى المسلمون في ذلك الوقت بلاء حسن وأظهروا من البطولات الشيء الكثير مما أعجز المشركين عن قتال المسلمين في ذلك الوقت وقاتل علي والزبير وطلحة أبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وأبطال غيرهم كثير وقاتل أسد الله حمزة وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضا قتال الأبطال الأشاوس فقتل نفر من حملة اللواء من بني عبد الدار وبينما هو على هذه الحالة كمنى له وحشي بن حرب. كمن وحشي بن حرب لحمزة أسد الله وأسد رسول حتى تمكن منه ثم رماه بحربته في صدره فخرجت من بين كتفيه. يقول وحشي وأصفا هذا الموقف إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي اللي هو جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر فقال فلما أن خرج الناس عام عينين اللي هو الجبل اللي هو كانوا يقفي عند المشركين كانوا يسميه بهذا الاسم فوعينين جبل من جبال أحد بينه وبينه واد خرج يقول خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال يا سباع طبعا حمزة كان أسد قوي فسباع كان يظن أنه فارس مغوار ولا يستطيع أن يقف إليه أحد فخرج إليه حمزة وهو يقول يا سباع يا, ابن يا سباع ابن أم يا ابن أم نمار يا ابن مقطعة البذور طبعا دسب يا ابن أم يا ابن مقطعة البذور البذور يقصد به أن أمه كانت تعمل ختانا للنساء كانت أمه تختن النساء فكان يقول له يا ابن مقطعة البذور يعني بذور النساء في الختان يقول ثم دعاه حمزة دعى فقال له أتحاد الله ورسوله يعني انت بتحاد الله ورسوله ثم شد عليه حمزة رضي الله عنه أرضاه فكان كأمس الذهب يعني صح فكان كأمس الذهب وحشي فكمنت لحمزة رضي الله عنه وارضاه تحت صخرة يعني هو لحمزة لو, لو رآه قتله فكمن له تحت صخرة يقول فلما دنا مني رميته بحربتي فوقعت في صدره حتى خرجت من بين وركيه يعني من من ظهر يقول وأسلم وحشي أسلم وحشي بعد هذه المعركة ويعني قتل مسيلمة الكذاب فداءً لحمزة وكانت هذه نية وحشي أن يجعل مسيلم الكذاب فداء لحمزة عند الله تبارك وتعالى وأسلم وحشي رضي الله عنه أرضاه وحسن إسلامه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغرب عني لا أرى وجهك أما الإسلام فقد قبلت منك لكن لا أرى وجهك لا أطيق أن أرى قاتل الحمزة فعاد من حيث جاء وحزن الإسلام رضي الله عنه أرضاه فلما كانت اليمامة وحدث عند المسلمين انكشاف قال وحشي الآن يعني يعني أرد الصاعة إلى قريش وأقتل كافرا بمؤمن ولعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه نسأل الله أن يتجاوز عنه فقتل مسيلم الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة نفس الحرب التي ضرب بها حمزة ضرب بها مسيلم الكذاب وفي هذه الغزوة المباركة حضرت الملائكة فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب ضيض كأشد القتال ما رأيتها قبل ولا رأيتها بعد يقول الحافظ بن حجر هما جبريل وميكائيل وكذا وقع في رواية عند مسلم من طريق أخرى من حديث مسعى بن كدام وفي آخره يعني جبريل وميكائيل. ثم أنزل الله تبارك وتعالى مصره على المؤمنين فحسوا الكفار بجيوفهم حسوا الكفار يعني استأصلهم بجيوفهم حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة الساحقة فولى الكفار لا يولون على شيء ونساؤهم يدعون بالويل والثبور ونساؤهم يدعون بالويل والثبور وتبعه المسلمون حتى أجهبوهم ووقعوا ينهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم ونسي معظم الرماة وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما رأوا المشركين قد فروا وعادوا وذهبوا قال بعض الرومانة بعضهم لبعض يا قوم الغنيمة الغنيمة إن هزم الناس هلُموا إلى الغنيم فوقف عبد الله بن جبير رضي الله عنه مأرضاه وقال لهم أنسيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت ما قال والله لن الناس فقالوا والله لن الناس ولا ما أصابه فامتنع عبد الله بن جبير وجماعة معه لم يتجاوز التسعة يعني نزل أكثر من أربعين رجل فلما رأى خالد بن الوليد ذلك وكان خالد يعني رأس من رؤوس الكفر في هذا الوقت وخالد كان تعلمون أن خالد رضي الله عنه أرضاه داهية من دواهي الحرب فخالد رضي الله عنه أرضاه لما رأى ذلك ورأى أن الجبل قد انكشف من الرماه وأن الرماة قد نزلوا لجمع الغنائم عاد خالد مرة أخرى والتف حول هؤلاء فما زال يقاتل هذه البقية الموجودة على الجبل حتى قتلهم ثم عاد. الكره على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فكانت بعد ذلك فتحول النصر إلى هزيمة وتحول الانتصار والفرح إلى هم وغم وحزن. تقول عائشة رضي الله عنها أرضاه لما كان يوم واحد وهزم الله عز وجل المشركون المشركين صرخ إبليس عليه لعنة الله أي عباد الله أخرىكم فرجعت أو أولاهم فجتلت هي وأخراهم يعني إبليس والذي دلهم على أن الرومات قد تركوا أماكنهم. يعني ننظر إلى أخركم. شوفوا في المؤخرة كده حتى تلاقوا ان إن المسلمين نزل. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سريعا مرة أخرى وعاد إلى من بقي على الجبل وكانوا قرابة تسعة رجال. فقاتلهم وقتلوهم ثم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. يقول البراء رضي الله عنه وارضاه لقينا المشركين يومئذ. وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماتي وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا وإن رأيتمون يتخطفنا وإن رأيتمون ظهرنا فلا تبرحوا وإن رأيتمون ظهرنا عليهم فلا تعينون يقول فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن يعني كل أحدثهم مشمروا وإيه يقول فأخذ يقولون الغنيمة الغنيمة فقال لهم عبد الله عهد عهد إلينا عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبرح؟ فأبوا فلما أبو صرف فلما أبوا وصرفوا وجوههم إلى الغنيمة كانت المقتلة فأصيب سبعون رجلا من أصحاب فقتل سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشرف أبو سفيان ابن حرب وهو ينادي القوم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مختبئ مع جماعة من أصحاب يقول لا تجيبوه القوم أبو بكر قال لا تجيبوا أفئ القوم عمر بن الخطاب قال لا تجيبوا فقال ذلك يعني أبو سفيان كل أولئك قتلى لو كانوا أحياء لا أجابوا فرد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه بقولي أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله كل من ذكرت أحياء فقال أبو سفيان أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا قال وما نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل فقال يوم بيوم بدر والحرب سجان فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اخسأ عدو والله قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقال ابو سفيان قد ترون في القوم مثلة لم امر بها ولكنها لم تحزني يعني انا ما امرتش ان يعمل كده في المقاتلة الذين كانوا يقاتلوننا يعني يعتذر عن هذا الامر لكنها لم تحزني لان انا سعيد بهذا الامر يعني انا ما امرتش بها لكني سعيد بهذا وهذا يبين كيف أن قلوب الكفار متآلفة على الشر ضد أهل الإسلام فقال أبو سفيان يوم مبدر والحرب سجل فقال عمر رضي الله عنه اخسأ عدو الله قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ودارت الدائرة على المسلمين ووقع الاضطراب في صفوفهم وأصبح بين فكي كماشة علوهم وتفرقت صفوفهم وحاول المشركون قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلما. فاندفع رجال من المشركين منهم رجل يقال له عبد الله بن قامية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمغفر فدخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أن يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم حاول أن يزيلها عنه. فانكثرت ثنية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن يزيل هذه الحلقات. وقبله رأى مصعب بن عمير وظنه رسول سلم فضربه ابن قمئة فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ولما حدث ما حدث من هذه يعني الحالة الحرجة للصحابة رضي الله عنه تفرق الناس في الوادي فجماعة جلسوا يكون ويقولون يعني على من قاتل مات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان قد صرخ في أصحاب النبي أن محمد قد قتل فجلس جماعة من الصحابة فيهم كبار من كبار الصحابة يبكون ويقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم وأما جماعة أخر فما صدهم إلا حيطان أهل المدينة من كثرة الخوف والفزع والهلع فلما أرى رأى أنس بن النظر رضي الله عنه أرضاه ذلك مر على جماعة جلس ويبكون قال على ما تبكون قالوا مات رسول السلام على من قاتل قال قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم دخل إلى المعركة فقاتلا حتى قتل ولم تعرفه أخته إلا بمنانه فكان به ما بين يعني سبعين ضربة ما بين ضربة رمح وسيف وما بين طعن ففي بعض الروايات الله قال لهم إن كان محمد قد مات فإن رب محمد لم يموت إن كان محمد قد مات فإن رب محمدا لم يمت وماذا تصنعون بالحياة بعده صلى الله عليه فقاتلوا على ما كان عليه وموتوا على ما مات عليه وقال مقولته المشهورة اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء ودخل إلى الجنة ودخل إلى المعركة فمات فقبلها لقي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فقال له أين يا أنس قال والله إني لا أشم رائحة الجنة من دون يحد إني لا شم رائحة الجنة من دون أحد. صحابة رضي الله عنهم أرضاهم شموا رائحة الجنة وهم في الدنيا. ونحن قد ذاكمت أنوفنا عن حتى أن نتذوق حلاوة الطاع. أن نتذوق حلاوة الطاع. التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة تنائمة. من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. صحابة هذا الجيل الفريد شم رائحة الجنة وهم في أرض الدنيا وهم في الدنيا. يقول واهل ريح الجنة إني لا شم رائحة الجنة من دون أحد. فيقاتل حتى يقتل. في سبيل الله تبارك وتعالى وما زالت المعركة تدور بين المسلمين وبين الكفار واستشهد من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وثبت في هذه المعركة رجال ونساء طبعا الـ الـ لو أردتم قراءة القصة كاملة اقرؤوها في كتاب صحيح السرى النبوية للعلي فقد ذكر فيها أروع الأمثلة أروع الأمثلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيح صحيح السرى النبوية لإبراهيم العلي فثبت حول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلة من المهاجرين ومن الأنصار وكلهم كان يفديه بنفسه وبحياته صلى الله عليه وسلم وأظهر من الشجاعة ما أذهلته سواء كان رجالا أو نساء سواء كان رجالا أو نساء وكانوا يعني تفرق تفرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لأن بعضهم لم يكن يعلم أن الرسول حي أن البعض ظن مات فأراد أن يعود إلى المدينة سراعا و لما دخلت حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وحاول أن ينزع هذه الحلقات لأن يعني هذه الوجهة حاول أن ينزعها فكثرة صنيتها تخيل مسمارش كده هنا هو يحاول يطلعوا انكسرت سنانه من صعوبة من صعوبة من صعوبة يعني تخيل مدى الجرح الذي أصاب وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت هذه الهزيمة بسبب مخالفة, المش... بسبب مخالفة الرماث لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل من قتل من المسلمين انطلق المشركون إلى جثث المسلمين يمثلون بها انطلق المشركون إلى جثث المسلمين يمثلون بها بحقد وكراهية وغيره بل وشراسة في المعاملة فصاروا يجدعون الأنوف وأبقلون البطون ويمزقون الأعضاء واستشهد, واستشهد من المسلمين في هذا اليوم قرابة سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد وكان صلى الله عليه وسلم يقول قدموا أكثرهما قرآن قدموا أكثرهما قرآن فإذا أشير إليه أن فلانا أكثر قرآن من فلان قدمه في اللحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا شهيد عليهم يوم القيامة أنا شهيد على هؤلاء يوم القيام وأصيب أيضا يومئذ الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن أصحابه ودفن من مات من أصحابه في أحد وبعد مطاردة المشركين إلى حمراء الأسد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد مرة أخرى يطارد المشركين في حمراء الأسد حتى يظهر حتى يظهر للمشركين القوة والجلد ومن علامات الطاعة قبول الطاعة بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يغادروا أماكنهم وهم فيهم من الجروح ما فيه وفيهم من الآلام ما فيهم أمرهم النبي عليه أن يعودوا مرة أخرى لمطاردة المشركين، فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى حمراء الأسد يطاردون الكفار مرة أخرى، فكانت هذه تسمى معركة إيه حمراء الأسد، وهذه حمراء الأسد لأنها وقعت في هذا المكان، مكان يسمى حمراء الأسد، وحتى أبعد المشركين عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما حصل ما حصل. من انكشاف للمسلمين وإصابتهم بالضرر في هذه الغزوة جعل عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون يشمتون في رسول الله ويسرون بما أصاب المسلمين ويظهر ويظهرون الفرحة وكانوا يقبحون القول وكان يعاونهم على ذلك اليهود يخونا كل مصيبة لا أرى اليهود فتش عن أي مصيبة هتلا يرى اليهود أي مصيبة في العالم تحصل هتلا يرى اليهود أي مصيبة بالذات للمسلمين أي مصيبة تحصل للمسلمين دور هتلاقي وراها اليهود أو هتلاقي لهم دور فيه هتلاقي لهم حظ ونصيب فيه فكان اليهود هم الذين يؤلمون المنافقين المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يظهرون السوء بالأقوال والأفعال حتى أنهم كانوا يقولون لو كان من قتل من هؤلاء الذين قتلوا معنا ما قتلوا فأنزل الله تبارك وتعالى في القرآن ستون آية من سورة آل عمران من قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤنين مقاعد للقتال إلى آخر هذه الآيات التي ذكرت سورة التي ذكرت في سورة آل عمران وهذه الآيات كلها يعني أق أنصح لأخي بقراءة تفسير هذه الآيات هذه الآيات مليئة بالشرح والوصف التحليلي لما حدث في هذه الغزوة والآثار المترتبة عليها وكيف أن الله تبارك وتعالى تفضل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يستأصل شأفهم إنك تتخيل ان كانت هذه المعركة كان ممكن تكون معركة استئصال كان ممكن لمشركين في هذه الغزوة يستأصلوا شأفة المسلمين لكن الله تبارك وتعالى سلم حتى يتعلم أهل الإسلام درس في غاية الأهمية وهو درس الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن المخالفة قد تودي بحياة الإنسان المخالفة قد تودي بحياة الإنسان لا المخالفة قد تودي بحياة الأمة كلها المخالفة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تودي بحياة الأمة كلها لذلك قال الله تبارك تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالفتنة قال ابن كثير الضرب أو الحبس أو غيرها من الفتن التي تصيب الناس بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا إنسان إذا طبق هذا المعنى على نفسه يجد أن كل بلية وكل رزية تصيبه في حياته بسبب مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا من أهم الدروس هذه الغزوة استفدنا منها العديد من الدروس والعظات العبر جمعت لكم منها خمسين فائدة نذكرها سراعا من فوائد هذه الغزوة أثروا المعصية في النص في النصر والهزيمة طبعا أنا يعني سأذكر الفائدة وانتو من اللي من خلال الشرح تعرف تطلع إلى ت تتطلع الدليل أثروا المعصية في النصر والهزيمة أيضا من الفوائد خطورة إيثار الدنيا خطورة إيثار الدنيا كذلك من فوائد هذه الغزوة المباركة قول الله تبارك وتعالى ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء يعني حال الرغم من أن هذه مصيبة قد أصابتنا إلا أننا فرحنا بأن الله تبارك تعالى اتخذ مننا, إيه؟ اتخذ مننا شهداء كذلك من الفوائد سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل كذلك من الفوائد لابد من الأخذ بالأسباب لابد من الأخذ بالأسباب كذلك من الفوائد أيضا التضحية من أجل الدين التضحية من أجل الدين ومن الفوائد أيضا العاقبة للمتقين أنا بحاول أدك يعني ألفاظ مجزة ويعني إما تكون ورد في حديث ورد في آية أو جزء من آية حتى تثبت في ذهنك وتستطيع أن تستدل عليه طبعا استخراج الفوائد دي أنا اللي هي أنا باستخراج الفوائد دي انت ان شاء الله تبارك تعالى أغلب إخواننا ممكن يكونوا مما يتصدروا للدعوة إلى الله تبارك تعالى وتصدروا الخطابة وتعليم الناس وتدريس الناس فيستطيع عند الكلام استنباط واستدلال على ما يقول يعني ممكن يتعرض لمعنى أن الاتلاء سنة سنة للأنبياء أن الابتلاء سنة ماضية في في الخلق كلهم حتى مع الأنبياء وحتى مع الصحابة رضي الله عنهم رضاه، فيتذكر على طول موقف الصحابة وإبتلاءهم فين في واحد يستطيع أن يسرده وسرده، لإن المعنى راسخ في ذهنه أو مثلا يستطيع أن يفكر بأن العاقبة للمتقين على الرغم مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وفي بد في أحد إلا أن الله تبارك وتعالى متكنه من رقاب الكافرين والمشركين بعد ذلك في فتح مكة ويستطيع أن يستدل على الإيه يستدل على هذه المعنى، فاستخراج الفوائد. أنت يعني انت اعمل دايماً حتة استخراج الفوائد دي من الأحاديث والآيات استخراج الفوائد يخليك تعرف استنبطئ فيهم تأمن الدرس أيضا الابتلاء بذوي القربة الابتلاء بذوي القربة كذلك من الفوائد قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا أيضاً من الفوائد الأنبياء عبيد مخلوقون لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل يعني على أنه عبد دخلت في وجهه ايه؟ حلقات المغفر وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم هو لو كان مش, مش رسول أو لو ما كانش بشر كان ممكن wygląda كله يحصل له أبدا فدل ذلك على أنه إيه من البشر كذلك العرفان لمن خدم الدين العرفان لمن خدم الدين ومن الفوائد أيضا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى وعليه وصحبه عليه وسلم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذه الغزوة المباركة الأمور بخواتمها الأمور بخواتمها قد تكون الدائرة في أول الأمر على المسلمين ثم بعد ذلك تظهر نتيجة للمسلمين فالامور بخواتمها فليست العبرة بما نضحك الآن لكن العبرة بما نضحك إيه آخرا العبرة مش بريد حك في أول الأمر نعم العبرة بما نضحك في آخر الأمر أيضا من الفوائد إنما الأعمال بالنيات. ماذا؟ أيضاً من الفوائد إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات كذلك من الفوائد أيضاً التي نستفيدها من هذه الغزوة مباركة أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم قل من هو, هو من عندي أنفسكم كذلك من فوائد هذه الغزوة دلائل نبوة دلائل نبوة إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بالرؤية التي رآها وأن البقرة التي رآها تذبح هي نفر من أصحاب يقتل والثلم التي رآها صلى الله عليه وسلم رجل من أهل بيته من أهل بيت فكان حمزة كذلك تذكير المؤمنين بالسنني ودعوة ودعوتهم للعلو الإيماني تذكير المسلمين بالسنني ودعوتهم للعلو الإيماني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين كذلك من فوائد هذه الغزل المباركة كيفية معالجة الأخطاء كيفية معالجة الأخطاء في حديث عقبة عن أبي عقبة رضي الله عنه وكان مولى من أهل فارس يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني أنا الغلام الفارسي فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري صحح له النبي صلى الله عليه وسلم النسبة لأن الفرس في ذلك الوقت كانوا كفار فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم النسبة قال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري لأن نسبة الأنصار شرف النسبة الأنصار شرف وكان هو مولا للإيه للأنصار. فقال هل أخذت يعني هل قلت تأخذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ فيصح النبي صلى الله عليه وسلم الأخطاء حتى في داخله حتى في داخل المعركة. كذلك ضرب المثل بالمجاهدين السابقين من الفوائد ضرب المثلي بالمجاهدين السابقين. كذلك من الفوائد أيضا التعلق والارتباط بالدين. ظهر ذلك عندما صرخ الشيطان أن محمد قد مات. فقال لهم أناس موتوا على ما مات عليه محمد. فالتعلق بمين؟ التعلق مش بشخص. محمد صلى الله عليه وسلم. ما بمين؟ التعلق بالدين. عشان كنا إحنا بنقول برضو لكثير من إخواننا من المآسي اللي إحنا بنعاني منها دلوقتي إن الدعوة تموت بموت الدعاء وتعمل تتحرك الدعوة بحركة الدعاء وتتوقف الدعوة بوقف الدعاء. فلو أن مثلا داعياً من الدعاة من أو شيخ من المشايخ أو الشيوخ يدعو إلى الله تبارك وتعالى في بلد إذا مرض مرضت الدعوة وإلى مات ماتت الدعوة وإذا تحرك تحركت الدعوة. أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ الخطأ عند من؟ الخطأ ليس عند الشيخ إنما الخطأ عند من؟ عند الناس لأنهم لم يفهموا أن الدعوة هي لله تبارك وتعالى فلو غاب الشيخ لابد أن لا تغيب الدعوة ولو مات الشيخ لابد أن لا تموت الدعوة بالعكس لو مات الشيخ لابد أن تكون الدعوة أشد منذ قبل ولابد أن يكون الناس أنشط منذ قبل لأن الله تبارك وتعالى حملنا أمانة هي الآن صارت في أعناقنا جميعا الأول كانت الدعوة يحملها عنك فلان وفلان وفلان مات هذا وما ذاك من يحمل الدعوة الآن من يحمل هم الدعوة الآن فلا بد أن نعلم ونتعلم أن الدعوة في رقابنا جميعا وهم هذا الدين هو الأهمية الكبرى لذلك التعلق بالدين وليس التعلق من بالأشخاص كذلك تسليه المؤمنين وبيان حكمة الله عز وجل فيما وقع من أحوال تسلية المؤمنين وباء الحكمة الله عز وجل فيما وقع من أحد كذلك من الفوائد أيضا صدق اللجء إلى الله تبارك تعالى صدق اللجء إلى الله عز وجل كذلك لا ننسى من فوائد هذه الغزوة أحد جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه وهل الجبال تحب؟ نعم الجبال تحب الصخر يحب؟ نعم الصخر يحب النبي صلى الله عليه وسلم قال احض جبل يحبنا ونحبه فنحن نشهد الله تبارك وتعالى اننا نحب جبل احد ونسعى الله تبارك وتعالى ان نكون من المحبوبين لديه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دور الملائكة في احد دور الملائكة في احد كذلك من الفوائد ايضا ومن نصر الا من عند الله قلنا النصر الا من عند الله كذلك من الفوائد ايضا استخراج عبودية السراء والضراء من الدروس المهمة استخراج عبودية السراء والضراء. أيضاً من الفوائد التي نستفيدها من هذه الغزوة حكمة تبدل الأحوال والمقت. حكمة في تبدل الأقوال أو الأحوال والمواقف. يتحول الموقف من هزيمة إلى نصر ومن نصر إلى هزيمة. هذه حكمة ربانية. أرادها الله تبارك وتعال. كذلك من الفائدة أيضاً الخضوع لجبروت تبارك وتعال. الخضوع لجبروت تبارك وتعال. أيضاً هذه الغزوة. استفدنا منها رفع منزلة أهل هذه الغزوة رفع الله عز وجل منزلتهم كذلك التحريض على الجد والعبودية التحريض على الجد والعبودية شف أول الغزوة أن يستسلم لما خرج على أصحابه بعد صلاة العصر حضهم على الجد وعلى العبودية فكان الناس أنشط ما يكون لملاقات عدوه كذلك من الدروس المهمة التي ينبغي أن نركز عليها التربية الجهادية التربيه الجهادية ينبغي أن نربي أبنائنا وأن نربي أنفسنا على حب الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث أو لم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. كل لابد أن يحدث نفسه بالغزو. ونتربى على معاني الجهاد في سبيل الله تبارك تعالى أيا إن كان أنواع الجهاد أقصد بذلك ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله تبارك تعالى فإن كان متاح جهاد الكلمة فبالكلمة جهاد المال فبالمال وإن كان متاح الجهاد في سبيل الله عزوجل بالبلد فذلك أفضل وأحسن عند الله تبارك وتعالى فطربيت النفس على هذا المعنى الأسماء وأن أعداء الله تبارك وتعالى والذين كانوا محاربون ويصدون عن دين الله تبارك وتعالى زرعوا في نفوس الكثير من إخواننا لأسيام شباب الصحوة الخوف من هذه الكلمة كلمة الجهاد صارت هذه الكلمة يعني بمثال للناس إذا ذكرت تشكل نوع من الرعب تشكل نوع من الرعب ولهذا نقول التنبيه على مثل هذه المعاني الإيمانية واجب الآن على الدعاء تعليم الناس وتذكير الناس بإحياء هذه الفريضة فريضة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن يستعد لها الناس والله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه أيضاً أنبئ إلى مسألة أخرى حدث الأسبوع الماضي خروج بعض الإخوة على شاشات التلفزيون والكلام في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ووقع هذا الأخ فريسة لشيطان مريد يسمى محمود سعد في الكلام على مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة يعني أنا أعجبت بالفكرة لكني استأتوا من الفعل أعجبت بفكرة الأخ أن فكرة ممتازة وفكرة رائعة جدا وهي الدفاع عن شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الرجل لم يقصد إنشاء هيئة ولم يقصد إنشاء مؤسسة ولا إنشاء جماعة ولا دعوة ولا كذا إنما يقول ائتلاف وهذا الائتلاف وظيفته تعليم الناس وتفهيم الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشعير هذا الدين وأن الخيرية حاصلة للأمة بسبب إيه؟ الأمر بالمعروف أنه عن المنكر والله تبارك تعالى يقول كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بل إن الله تبارك تعالى لعن. وضرب الذلة والصغار على من ترك هذه الشعير فقال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا فكانت فكرة الأخ فكرة جيدة إحياء هذا المعنى في نفوس الناس وعدم استخدامه كفزاعة للناس الناس الآن لما تسمع كلمة الأمر معروف نايع المنكر يظن أنه هو داخل على الجلد وعلى الضرب وعلى الحبس وعلى إن خلاص بقى. أمر معروف نايع المنكر الدين إيه خلاص لكن هو أراد أن يبين أن الأمر معروف ونعم منكر من أسباب خيرية هذه الأمة لكنه وقع مع ذئب كل ما يتكلم يقول له بس أنت عايز تعمل بس أنت عايزين تعمله بس أنت عايزين مش عارف إيه وجاء له برجل نسأل الله تبارك تعالى أن يهدي ضال المسلمين يدعي أنه من علماء الأزهر وأنه دكتور في جامعة الأزهر ويقول قال صلى الله وسلم ما الأمر من رأى منكم منكرا ويقول ابن تيمية طيب ما لهذا الكلام وما يذكره الأخ الأخ يواصل لقاعدة وهي الدفاع عن شعيرة الأمر معروف النوع من الممكن لم يتكلم الأخ في تفاصيل الأمر معروف النوع من الممكن لم يتكلم في تفاصيل الأمر معروف النوع من الممكن لكن بان حقد هذا المذيع وهو يقول له أسأل الله لا تتمكنوا وأسأل الله لا يمكن لكم أسأل الله لا يمكن لكم طبعا كلام ينم عن حقد شديد لشعارة الأمن معروف والنهي عن المنكر التي هي من شعائر الله تبارك وتعالى لأنهم يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر والدين لله والوطن للجميع والدين في المسجد والشارع يحكم بالقانون لأنهم يريدون دولة علمانية ليس فيها أمر معروف ولا نهي عن منكر وليس فيها نصيحة وليس فيها دعوة إلى الخير وليس فيها حمل الناس على الخير فينبغي أن نتعلم مثل هذه المعاني الإيمانية وأن نحافظ على هذه المعاني الإيمانية وأن نعلمها للناس زي ما قلت معنى الجهاد في سبيل الله تبارك تعالى ينبغي أن تتردد هذه الكلمة وان أسمع الناس وأتمنى من الخطباء أن يخطبوا الجمعة في فضائل الجهاد وفي فضائل المجاهدين في سبيل الله تبارك تعالى وحض الناس وحث الناس وتربيه على هذا معنى الإيمان كذلك حض الناس وتعليم الناس وتربيه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى فضائل الامر المعروف والنهي عن المنكر وعلى فضاء المحتسبين الذين يحتسبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الله تبارك تعالى هذا مطلوب وهذا من أوجب الواجبات في هذه الفترة التي تمر بها الأمة، والتي تمر فيها الأمة بهذه المحر كذلك من الفوائد الحذر من اليهود، من فوائد هذه الغزو الحذر من اليهود. كذلك يعني يجوز دفن ثلاثة في قبر واحد، يجوز دفن ثلاثة في قبر واحد. كذلك من الفوائد كرامات ومعجزات حدثت في أحد. أيضاً من الفوائد جواز أن يقول إنسان فداك أبي وأمي يا رسول الله يجوز أن يقول إنسان النبي صلى الله عليه السلام فداك أبي وأمي يا رسول الله كذلك في تأخر النصر عبرة من من الفوائد أن في تأخر النصر عبرة كذلك من الفوائد أيضا أن الشهيد لا يغسل أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن يدفن كما هو أيضا من الفوائد أهمية الشورة أهمية الشور، ومن الفوائد أيضا تقديم المصحة العامة على المصحة الخاصة، وأخيرا الافتلاء سنة ماضية من الله تبارك تعالى في خلق، وبذلك نكون قد انتهينا من غزوة وحد، أسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا وياكم علما النافع وعملا صالح مرتقبلا، وأن يجعلنا وياكم من استمعون القول فاتبعون أحسن، هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل سيدنا وسلم مجمعين، وموعدنا عيدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.